وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِذِفَتْ فِي أَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الصَّفِّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الصَّفِّ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ألم نهلك الأولين ثم نسبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ضير يومئذ للمكذبين ألم نخلط من ماء مهين فاجعلناه في قرار نكين إلى قدر معدوم فقدرنا فنعمل قادرين ويل يوم عيد للمكذبين ألم نجعل الأرض كفتاة أحياء وعمتة وجعلنا فيها رواسي أشامخات وأثقينكم ما عن خراثا ويل للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرم كالقصر كأنه جمالة صفر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَا يُنَبَّأُونَ وَمَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَاعْتَبِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ فَصْلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ وَالْمَكِيدُونَ وَإِنُوا يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُونٍ وَفَوَاكِهَ مِنْ مَا يَشْتَهُونَ كُلُّهُ نجزي المحسنين وَإِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَزِّبِينَ كُنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وَإِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَزِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اركعونَ يَرْكَعُونَ وَإِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَزِّبِينَ